فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم قد جئناك بأيّة من ربك والسلام على من اتبع الهداة.